فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنفا بعضكم من بعض فالذين هاجروا وعضوا أخرجوا من ديائهم وأوهوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرا عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنار ثوابا من عند نحو حمص الثواب لا يغرن نجس قلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماوا جهنما وبئس المآب الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الْأَبَدِ غَمَيْن يُقْضِي بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَأَجِرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ